وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الْحَيَاةِ الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يدفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الْأَرْضِ يسيروا في كَانَ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبرهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها, وأثاروا الأرض وعمروها أَكْثَرَ مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ بَذَرَكُمْ فَمِن نُّطْفَةٍ ذَكَرًا وَأُنثَىٰ ۚ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا في ۚ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.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 ثم إلى أذانهم منه رحمة إلى فريق منهم إلى فريق منهم بربهم يشريكون ليأخذوا بما آتيناهم فتم فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم اذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله هُمُ هم المفلحون وما آتيتم من ربا فِي في النَّاسِ الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من تُرِيدُونَ ما تريدون وجه الله فأولئك هم الْمُضْعِفُونَ هم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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا, سحابا فيبسغه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا